فاهدق منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرب إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين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 ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مذحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا كُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ مِن مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما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 تَدَنَّاهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا نَظَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ